بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردا وما تلك بي منك يا موسى قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ما أر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 فَنَبْتَسْنِينَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين اللعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطْ عَلَيْنَا أَوْ أَيِّ يَخْشَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من بَوَتَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى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 وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا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 فَنَسِيَ فَفَنَ يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِم قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَانُونًا نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ تَتَّخِذُ بِنِعْمَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فرق تَبَيَّنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَم تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن من السف إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 Amen. Uh -huh.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 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بأيّة من ربّه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسل جاءت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى